بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشرا والسابحات سبحا فالس سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا نا لمردودٌ في الحفرة، أَإِذَا كُنَّ عِظاماً نخرة، قالوا تلك إذا كرث خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا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 فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فاخذه الله نكال الآخرة والأولى إن كَلَا عِبْرَتَ لِمَنْ يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بنىها رفع سمكها فسوىها وأقش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ماء. غَاوَ مَرْعَاهَا وَالجِبَالُ أَرْسَاهَا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ اذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا إن الجحيم هي المأوى، وأمَّا من خاف مقام ربه ونَهَى النَّفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرسها في